قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا معكم متربصون